قال الإمام مالك رحمه الله تعالى اللغو في اليمين قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله لا والله قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو ذكر لنا مالك رحمه الله اثرين الاثر الاول قول عائشه يقولون عن عائشه كانت تقول لغو اليمين قول الرجل لا والله بلا والله تعال تفضل معي والله مشغول والله شوف ايش كانها على طرف اللسان والله مشغول نتغدى اليوم لا والله كذا كل والله تغديت ما ابغى أكبر. والله تأكل هذه الأيمان يقول العلماء العرب كانت تنفق بها ولا تريد انعقادها فهي على طرف اللسان تجري وهل هناك كلام على طرف اللسان بدون اعتبار قالوا نعم توجد عبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراد معناها في قضية الصفيه لما سأل عنها وكان يومها اليوم النفر قالت عائشة انها حائض قال ايش عقر حلق وحبستنا هي عقر المرأة وحلق المرأة حلت في المصائب العظام المرأة تحلق رأسها متى? عياذا بالله عند المصيبة الشديدة التي لا تقوى، فهل رسول الله يدعو على زوجته ان تصاب بمصيبة تحلق فيها شعرها الرسول على الحالقة لا يجوز الحلق الشعر في المصائب انما يجب الصبر فهل يدعو عليها وهل ينتظر ان تحلق شعرها او تكون عاقية ابدا غير مراد. مثل الام حينما تدعو على ولدها امس ما قلنا المرأة التي جاءت لابن عباس نظرت ان انا انحر ولدي هل كان هذا من جد ما هو من جد ولذا جاءت تتطلب الحلول وتخرج من هذا المأز اذا الفاظ قد لا تراد فلغو اليمين ما لم يرد صاحبه العقادة ويأتي على اثلاث اللسن ولكن ليس في ذلك ايمان الطلاق ولا العتاق ليس في الطلاق ولا الاتاق لغن ليحذر اولئك الذين يطلقون على فنجان الشاي ليحذر اولئك الذين يحذفون بالطلاق على تفضل تغدأ ليحذر اولئك ليس الطلاق لغون. وليس في الاتاق لغن وليس في غير الحلف بالله لغون. اذا مالك يروي لنا اولا عن عائشة يأتي ويقول احسن ما سمعت. احسن هذه افعل ايش? افعل تفضيل يدل على اثنين اشتركا في شيء واحدهما زاد في هذا المشترك. يبقى هناك في قول حسن. احسن ما سمعت في لغو اليمين ان الرجل يحلف على ما يدنه فيه صادق. فيبهر خلاف ذلك. اذا هناك أقوال أخرى وهذا أحسنها إذا الخلاف في لغو اليمين ما هو ومجمل ما جاء في ذلك ما جاء عن عائشة الجارية على أسلاث الناس ما جاء عن مالك اليمين المكثرة التي تكثر عنها وتأتي الذي حلفتها يقول لأنها ألغيت بالكفارة اليمين التي حلفت لا تفعل في المستقبل فنسيت ففعلت قال يذكرون عدة اقسام فيما هو لغو اليمين وبالله تعالى التوفيق